النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية إذا الحوب شبت مشينا لها نخوض لطاها وأهوى فنحن الوبات ونحن لها وقود يضرّيم إشعالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس الواحد والعشرين من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عنوين هلكب وجرح من مرتد الجيش والحشد الرافضيين والشرطة الاتحادية في أماكن مختلفة من ولاية العراق هلاك عنصرين من البكك المرتدين في بلدة ذيبان البداية من ولاية العراق هلكب وجرح من مرتد الجيش والحشد الرافضيين والشرطة الاتحادية في أماكن مختلفة من ولاية العراق من ديالا بفضل الله تعالى كما نجنود الخلافة لدورية للحشد الرافضي المرتد قرب جسر حلوان غرب خانقين واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لإعطاء بآلية رباعية الدفع وهلاك عنصر وإصابة آخرين كما استهدفت مفارز القنص عنصرا من الجيش الرافضي المرتد في المنطقة ذاتها ما أدى لإصابته بجروح خطيرة واستهدفت مفارز القنص أيضا عنصرا من الجيش الرافضي المرتد عند تقاطع منطقة قرى التبه ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نسأل الله أن يعجل بهلاكه وعلى صعيد متصل استهدف جنود الخلافة أمس ناقلة جند للجيش الرافضي المرتد في منطقة الندى شرق بلداروز بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها كما استهدفت مفارز القنص في اليوم ذاته والمنطقة ذاتها عنصرا من الجيش الرافضي المرتد ما أدى لهلاكه على الفور واستهدف المجاهدون ثكنة للحشد الرافضي المرتد غرب خانقين بخمس قذائف هاون ما أدى لإصابة عدد منهم ولله الحمد والمنه وفي الجنوب بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس آلية للحشد الرافضي المرتد في منطقة الزيدان بالرضوانية بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وفي كركوك بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة أول أمس آلية رباعية الدفع للشرطة للتحادية المرتدة قرب قرية المجيبرة بمنطقة الرياض جنوب غرب كركوك. بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها وللله الحمد والمنه وأخيرا إلى ولاية الشام هلاك عنصرين من البكك المرتدين في بلدة ذيبان من الخير بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس ثكنة للبكك المرتدين في بلدة ذيبان بقذيفة آر بي جي ما أدى لهلاك عنصرين ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. هلك وجرح من مرتدي الجيش والحشد الرافضيين والشرطة الاتحادية في أماكن مختلفة من ولاية العراق. هلاك عنصرين من البكك المرتدين في بلدة ذيبان. وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابقوا خيالها وتنفي عن الدار قذ ذا لها تبيد المخازي وأرذى لها وترقى النواصي لتغتالها إلى الخلد قمنا وسرنا لها نروم الحسانة وأمثالها نتوق اشتياقا وحبا لها لنلقى الكراما ومن نالها شغينا وأفضالها عشقنا شذاها وسلسلها بتوحيد ربي سمونا لها ونرجو القبول فواها لها فواها لها فواها لها, فوهل لها